متكئين على فرش بَطَائِنُهَا من استبرق وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 على عظمته قدرته واستحقاقه للعبادة وأن هذه الآيات والبراهين من نعمة على عباده ذكر سبحانه وتعالى ما يكون في الآخرة من نعيم الجنة. وعذاب النار ليذكر عباده بذلك حتى يستعدوا له ويعملوا من اجله ويعلموا انهم ما وجدوا في هذه الدنيا ليستقروا فيها ويبقوا فيها وانما سينقلون الى دار أخرى فعليهم ان يستعدوا لهذه النقلة وهذه الدار التي لم تقال منها فهي دار القرار فقال سبحانه وتعالى فإذا انشقت السماء انشقت السماء يعني السماوات المبنية بعد أن كانت قوية محكمة فإنها تتشقق يوم القيامة لأن هذا الكون سيتغير بسمائه وأرضه وأفلاكه وكواكبه سيتغير هذا العالم إلى عالم آخر يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وقد ذكر الله سبحانه وتعالى تشقق السماء في آيات كثيرة قال سبحانه ويوم تشقق السماء بالغمام نزل الملائكه تنزيلا قال سبحانه وتعالى فإذا انشقت السماء فهي يومئذ واهيه والملك على ارجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمان قال سبحانه اذا السماء فطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت قال سبحانه وتعالى إذا السماء شقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها فحقت آيات كثيرة تذكر بهذا الحدث الهائل الذي تتشقق منه السماوات وتندك منه الجبال وتتنافر منه الكواكب يوم هائل ويوم عظيم فإذا انشقت السماء يعني تقطعت وتمايزت إذا انشقت السماء فكانت وردة اي محمرة كالورد كحمرة الورد من حرارة النار هي الان خبر صافية ثم يتغير لونها عند قيام الساعة ويشتد حر النار فالسماء تحمر تصير كالوردة الحمراء وتذوب وتصير كالدهان الزائد دهان دهن تذوب وتصير كالدهن الزائد وكالمهل وتكون السماء كالمهل أي الفضة الزائبة تكون الجبال كالعهم أي الصوف المنفوش فكانت وردة كالدهان يذكر الله سبحانه بهذا الحدث الهائل ليستعد له الإنسان ولا يطمئن إلى هذه الدنيا وينشغل بها عن هذا اليوم الذي لا بد منه هذا لا بد منه ولا ريب فيه لأنه لا بد أن يقع وليس هو من الأمور المحتملة التي يمكن تحصل ويمكن لا تحصل أو يمكن للإنسان أن يغيب عنها ولا يحضرها. كل هذا منتفن هي لا بد أن تحصل ولا بد لكل إنسان أن يحضر في هذا اليوم ولهذا قال فبأي آلاء ربكما تكذبان أي نعم الله تكذبان أيها الجن والإنس اهل للجن والإنس بالثقلين وهل هذا الذي يحصل وهذا الهول هو نعمة نعم هو نعمة لأن الله سبحانه لا يترك الناس يسرحون ويمرحون بدون جزاء وينال المحسن ثواب عمله وينال المجرم ثواب عمله فمن نعمه سبحانه انه يقيم العدل بين عباده فينتصر اهل الايمان والحق على اهل الباطل الذين كانوا يسرحون ويمرحون في هذه الدنيا ويطغون ويتكبرون ويؤذون المؤمنين <تصفيق> من نعم الله جل وعلا أنه لا يتركهم بل يوقفهم يوم القيامة على جزائهم وينال المحسنون الصابرون الثابتون على الحق ينالون ثوابهم الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى هذا من أعظم النعم أنها لا تذهب الأعمال سدى وتكون تعبا بلا نتيجة هذا من أعظم نعمه سبحانه على عباده ولهذا قال فبأي آلاء ربكما تكذبان ثم قال يعرف المجلمون فيومئذ فيومئذ اي لا تشققت السماء وقام الناس من قبورهم لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان لأن أعمالهم محصاه مكتوبة فلا يسألون عنها سؤال استعلام واستفهام وإنما يسألون عنها سؤال حساب ومناقشة لا يسأل عن ذنبه لا يسأل سؤال استعلام واستفهام ماذا عملت وماذا وإنما يسأل عنها سؤال مناقشة وحساب هذا قول والقول الآخر أن يوم القيامة أحوال تارة يسألون ويحاسبون ويناقشون وتارة لا ينطقون ولا يتكلمون فهذا عبارة عن هذه عن هذه الحالة أنه يأتي عليهم وقت لا يتكلمون ولا ينطقون لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان والإنس هم بنو آدم والجان هم الجن يعرف المجرمون بسيماهم تظهر عليهم علامات يعرفون بها أنهم مجرمون ولا يحتاج الى سؤال يعرف المجرمون بسيماهم سواد الوجوه والعياب بالله والمناظر السيئة المحزنة يظهر على على مخياهم وعلى ملامحهم يظهر عليهم أنهم مجرمون يعرف المجرمون بسيماهم كما أن المؤمنين يعرفون ايضا بسيماهم سيماهم في وجوه من أثر السجود يبعثون يوم القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء فيعرفون بسيماهم الطيبة وملامحهم الكريمه كما أن الكفار أيضا يعرفون بعلاماتهم الواضحة يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام تأخذهم الملائكة اخذ إهانة وقوة ولا يأخذون أخذا كالعادة إنما يجمع بين نواصيهم وهي مقدم رؤوسهم وأقدامهم تجمع النواصي والأقدام فيكون هذا تعذيبا لهم والعياذ بالله فيأخذ بالنواصي والأقدام تعذيبا لهم ويطرحون في النار تأخذهم الملائكة على هذه الصفة المروعة فيوخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذا من نعم الله عز وجل مجازات المجرمين هذا من نعم الله أنه لا يتركهم بدون جزاء وبدون حساب ويهملهم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فهذا من نعم الله عز وجل أن جعل مصيرا للمؤمنين ومصيرا للكافرين ولا تذهب أعمال المحسنين وأعمال المسيئين سدى هذا من أكبر نعم الله على عباده سبحانه وتعالى ثم قال هذه جهنم التي يكذب بها المجرمين تأتي النار يوم القيامة تأتي النار يوم القيامة تحضر ويراها أهلها وهي تستعر وتتوقد تكاد تميز من الغيظ يرونها معاينه ويقال لهم هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون في الدنيا الدنيا يقولون ما فيه نار ولا فيه جنة ولا فيه بعث ولا نشور إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا ولا فيه بعث ولا نشور ولا جزء ولا حساب لما هي هذه الحياة الدنيا يكذبون بالنار والعياذ بالله في يوم القيامه تظهر امامهم عيانا زياده في حسرتهم وتعذيبهم ورأى المجرمون النار فظنوا انهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون هذه النار التي كنتم بها تكذبون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون توبيخ لهم يطوفون بينها يعني يترددون يطوفون يعني يترددون بين سعيرها وحرها وعذابها وبين ماء حميم يسقون من الحميم والعياذ بالله يحتاجون الى الشراب ثم يسقون للحميم الماء الحار سقوا ماء حميما فقطع امعاءهم والعياذ بالله من شده حره بينها وبين حميم فهم ما بين سعير ولهب وعذاب وبين شراب حميم ويستغيث لهذه بماء كالمهل أي كالفضة المذابة من شدة حره وبين حميم آهن أي شديد الحرارة شديد الحرارة تسقى من عين آنية يعني حارة شديدة الحرارة حميم آن شديد الحرارة شوف وصفان له أنه حميم وأنه آن أي شديد الحرارة فهذا فيه جزاء هؤلاء المجرمين ووهون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما أيها الجن والإنس تكذبان هل هذا فيه, فيه نعمة وهو من الاله نعم كما سبق أنه جزاء وليس ظلما لهم وإنما هو جزاء وعدل ولم يظلمهم الله سبحانه وتعالى فهذا من نعمه انه لا يظلم احدا بل يجازي كلا بعمله الخير خيرا فخير وان شرا فشر ان حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون لا يمكن أن يسوي الله بين الكافرين والمؤمنين أو المجرمين والمؤمنين الذين يعملون الصالحات نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار هذا من نعم الله جل وعلا أنه يميز بين اهل الخير وأهل الشر ويجازي كلا بعمله عدلا منه سبحانه وفضلا يجازي اهل الخير بالخير فضلا منه سبحانه ويجازي اهل الشر بالشر عدلا منه سبحانه ولا يظلم أحد هذا من اعظم نعم الله وهو العدل الذي يقيمه سبحانه بين عباده فلا يعذب من يستحق التنعيم ولا ينعم من يستحق التعذيب هذا عدله سبحانه وتعالى بين عباده <تصفيق> فباي الاء ربكما تكذبان ثم لما ذكر النار واوصافها وما يلقاه اهلها ذكر الجنه وهذا مضطرد في القرآن الكريم أن الله يذكر الجنة والنار إذا ذكر الجنة ذكر النار وإذا ذكر النار ذكر الجنة حتى يتضح الأمر للناس وحتى يجمع بين الخوف والرجاء فإذا قرأوا الآيات التي فيها النار خافوا وإذا قرأوا الآيات التي فيها الجنة رجوا الله سبحانه وتعالى فإذا خافوا تركوا الذنوب والسيئات وتابوا منه وإذا رجوا الله عملوا الأعمال الصالحة فهذا من حكمته سبحانه أنه يجمع بين آيات الوعد والوعيد وبين ذكر الجنة والنار ولمن خاف مقام ربه خاف مقام ربه أي صيامه بين يديه سبحانه وتعالى وعرضه على ربه لأنك لا بد أن تلقى الله سبحانه وتعالى للحساب والجزاء فإذا خفت هذا الموقف وهذا المقام فإنك تستعد له. اتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين فمن خاف هذا المقام واستعد له في الدنيا فإنه يكون من أهل الجنه يوم يقوم الناس لرب العالمين من خاف مقام ربه وأما من خاف مقام ربه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 منظر إلى, إلى أيهما تصير وإنما ذلك بأعمالك أعمالك هي التي إما ان تريدك النار وإما أن تريدك الجنة أعمالك وما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن ولمن خاف مقام ربه خاف قيامه بين يدي ربه سبحانه جنتان له جنتان هذه جنة واحدة جنتان منوعة فيها من النعيم والسرور والحبور ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى جنة النعيم جنة عدن جنان كثيرة ودرجات عظيمة ومنازل عظيمة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان هذا من نعم الله لما ذكر الجنه وذكر النار عد هذا من نعمه سبحانه وتعالى على عباده حيث لم يأتيهم الأمر عن جهل والله ما درينا النبي الاقي هذا ما علمنا لا متبين لهم في الدنيا موضح لهم فصل لهم في الدنيا كانهم يشاهدونه لمن خاب مقام ربي جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فالجنة من آلاء الله ونعمة سبحانه وتعالى ذوات أثنان هذه الجنان ذوات أثنان جمع ذات ذوات أثنية ذات أي صاحبة تقول ذو كذا يعني صاحب كذا صاحب الحوت ذو النون النون هي الحوت أي صاحب الحوت أصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت ذو النون أي صاحب الحوت فذات بمعنى صاحب ذوات اثنان جمع فنن جمع فنن وهو الغصن هي فيها اغصان الاشجار المثمره الاغصان الاشجار المثمره كل غصن محمل بالثمار الطيبه النضيهه وقيل ذوات اثنان اي انواع من النعيم من الفواكه مختلفه الطعوم والروائح فهي اثنان يعني فنون كثيره لواتا فبي اي الاء ربكما تكذبا ما اعد الله في الجنه هو من نعمه سبحانه وتعالى التي يجب ان يشكر عليها يَوْمَ نَشَأْنَا كَبِيرِي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان عينان تجريان لا تنضبان أبدا دائما تجريان بالماء العذب الزلال لأن, لأن الجنان تحتاج لما لأن الأشجار تحتاج لما الله جل وعلا جعل فيها في هاتين جنتين عينان تجريان دائما وإذا اجتمع بهجة النظر إلى الأشجار والخمار وبهجة النظر إلى الماء كاملت البهجة تجري من تحتها الأنهار من تحت الجنان تجري الأنهار وهي أنواع أنهار متنوعة فيها انهار من ماء غير آكم وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى فيهما عينان تجريان شوف اما النار قال فيها يطوفون بينها وبين حميم ماؤهم الحميم والعياذ بالله الحميم الان الجنه الجنتان فيهما عينان تجريان فيهما عينان تجريان لا تيبسان ولا تنضبان كمياه الدنيا ولا ينقطعان أو يهوران كمياه الدنيا بل إنهما دائما في جريان ولا ينفذ ما فيهما من الماء فيهما عينان مشف تجريان ما تكون في مكان محصور ثم يتزاحمون عليه وإنما تجريان على منازلهم وقصورهم فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان هذا من نعم الله سبحانه وتعالى التي يجب أن يشكر عليها فيهما من كل فاكهة زوجان يعني صنفان من كل فاكهه يعني فواكه محدودة أو إنما هي كل فاكهه كل ما يتفكى به وتتلذذ به النفس ولكم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين فيهما من كل فاكهه زوجان يعني موصنف واحد يعني شكلان مختلفان لأن الشكل الواحد ربما يمل وليس في الجنة ملل لكن في نظر الناس لكن الله شكل ما في الجنة شكل ما في الجنة من أنواع النعيم والسرور فيهما من كل فاكهة فبأي آلاء ربكما تكذبان هذا من نعم الله التي يذكر عليها ثم قال متكئين على فرش أهل الجنة يتكئون ويجلسون على فرش يجلسون على فرش فرش عادية لا متكئين على فرش بطائنها من استبرق بطائنها أي ما يلي الأرض منها من استبرق اي من الديباج الحرير الخشن من استبرق إذا كان هذا باطنها فكيف بظهورها هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى التكيين على فرش بطائنها من استبرق أي من الحرير ذكر البواطن الذي تل الأرض وأنها من هذا النوع الذي لا يعلمه إلا الله من الحرير فكيف بظهورها وما يلي الجالسين هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى فطائنها من استبرق وجن الجنتين دان الثمر الذي يتناولونه ويأكلونه لا أحتاج أنه يصعب الشجرة وأنه يتكلف في أخذه ويقاسي من الشوك ومن ارتفاعه لا هو دان دان إليه متى ما أراده تناول منه وهو على حالته لا يتكلف شيئا في طلبه قطوفها دانية في جنة عالية قطوفها أي ثمارها دانية قريبة من متناولهم ليس عليهم مشقه في أخذها كما يكون هذا في أشجار الدنيا وجن الجنتين دان ثم قال جل وعلا فيهن قاصرات الطرف هذه أزواجهم هذه أزواجهم الحور العين قاصرات الطرف على أزواجهن لا يريدن غير أزواجهن لأنهن رضين بهم فلا يريدن غيرهم ولا يجدن أحسن منهم بخلاف نساء الدنيا فإنهن يتطلعن دائما الى الرجال والى فلان وعلان ولا تقر اعينهن بازواجهن اما الحور العين فانهن قصرن نظرهن على ازواجهن ولا يطمعن ولا يطمحن الى غيرهم لانهن قد رضين بهم تمام الرضا قاصرات الطرف يعني النبر لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان لم يطمثهن يعني لم يطعهن ويفتض بكارتهن خلاف نساء الدنيا فإنها غير مامونه وقد تتزوج قبله وقد أما نساء الجنة فإنها محفوظة محفوظة بكارتها ولذتها لا يفتضها إلا زوجها لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان هذا دليل على أن الجنة يكون فيها جن مثل ما كانوا في الدنيا المؤمنون من الجن يكونون في الجنة والكافرون من الجن يكونون في النار فالجن فيهم المؤمن والكافر وفيهم المطيع والعاصي وفيهم الفاسق والفاجر مثل الإنس ويجازون مثل ما يجازى الإنس لم يطمثن انس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان هذا من أعظم نعم الله هذه الأزواج الحسان القريرات أعينهن بأزواجهن لا يطمحن ولا يطمعن في غيرهم ولا ينظرن إلى غيرهم اقتناعا بهم استئناسا بهم ولا يجدنا خيرا منهم فبأي آلاء ربكما تكذبان ثم وصفهن وصفا آخر قال كأنهن الياقوت والمرجان كأنهن في صفاء ألوانهن وحسن ألوانهن الياقوت وهو الحجارة النفيسة صافية اللون والمرجان الذي هو الدر الدر الجميل فهن حسان الوجوه بياض مع حمرة في صفاء مثل صفاء الياقوت والمرجان هذه الوان أهل نساء أهل الجنة ثم هو لا يتغير ولا يهرمنا ولا يكبرنا ولا يمرضنا ولا دائما وابدا هن كذلك كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما أيها الجن والإنس تكذبان هل أحد يكذب بهذه النعمة التي ذكرها الله جل وعلا في الجنة جزاء لعباده المؤمنين ثم قال جل وعلا هل جزاء الاحسان الا الاحسان هل بمعنى لا او ليس ليس جزاء الاحسان الا الاحسان فهم لما احسنوا العمل احسن الله لهم الجزاء لان الجزاء من جنس العمل فكما ان الكفار كفروا بالله وعصوا رسله صار جزاؤهم العذاب والغضب من الله سبحانه وتعالى وأما المؤمنون لما أحسنوا في طاعة الله عز وجل أحسن الله لهم الجزاء هذا عدل منه سبحانه تفضل منه سبحانه حيث إنه لا يضيع أجر المحسنين إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل هل جزاء الاحسان إلا الاحسان ثم قال فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أن هذا من نعم الله سبحانه وتعالى أنه لا يضيع أجر المحسنين بل يجازيهم بالاحسان الذي لا يعلم كنهه ووصفه إلا هو سبحانه وتعالى فهذه آيات عظيمة في وصف الجنة وما فيها وصف نساء أهل الجنة وجمالهن هذه آيات عظيمة ترغب وتشوق إلى الجنة هذه الجنة لا تنال بالتمني ولا بالانتساب نما تنال بفضل الله سبحانه وتعالى الذي سببه العمل الصالح فالذي يريد الجنة يحسن العمل أما الذي يتمنى أن يكون من أهل الجنة ولا يعمل فالتمني لا يفيده شيئا ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الكيس يعني العاقل من دان نفسه يعني حاسبها وعمل لما بعد الموت هذا هو العاقل الذي يحاسب نفسه دائما وينظر في أعماله ويتذكر الموت فيعمل لما بعده هذا هو العاقل الحازم والعاجز من أتبع نفسه هواها النفس ما تريد العبادة ولا تريد الطاعة هو يعطيها هواها يريخها من العبادة ويريحها من الطاعة ويريحها من الجهاد في سبيل الله وينعمها ويعطيها ما تشتهي من المحرمات يعطيها ما تشتهي أتبع نفسه هواها في هذه الدنيا وتمنى على الله الأمان يتمنى أنه يكون من أهل الجنة بدون عمل هذا لا يكون عبد هذا عاجز العياذ بالله عاجز عجز خمول وكسل ما هو عجز عجز لا يستطيع الذي لا يستطيع لا يكلفه الله عز وجل إلا ما يستطيع ولكن هذا عجز خمول وكسل وضع وضعف ايمان او عدم عدم ايمان هذا لا ينفعه التمني او الانتساب الى الصالحين او التوسل بالصالحين او ما شابه ذلك او هذا لا ينفعه شيء هذا عاجز ويتمنى منازل الجنة بدون عمل هذا لا يكون فهذه النار وهذه الجنة كأننا نشاهدهما عيانا فعلينا أن نستعد للجنة بالأعمال الصالحة ونستعد بالهرب من النار والتوبة من الأعمال السيئة ولهذا يقول بعض السلف عجبت للنار كيف نام هاربها عجبت للنار كيف نام هاربها وعجبت للجنة كيف نام طالبها الذي يطلب الجنة ويخاف من النار يقدم العمل الصالح وفي الحديث الجنه محفوفه بالمكاره والنار محفوفه بالشهوات فاذا اتبعت الشهوات ذهبت بك الى النار وإذا صبرت على المكاره ومشاق العباده مشقه العباده صبرت على الصوم على على الصلاة الليل على أداء الفرائض صبرت على الجهاد في سبيل الله صبرت على الابتلاء والامتحان في مكاره إذا صبرت عليها آلت بك إلى الجنة والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنسوا العظيمتين الجنة والنار لا بد أن تكون دائما بين عينيك تذكر النار فتتوب إلى الله عز وجل من الذنوب والمعاصي تذكر الجنة فتكثر من الأعمال الصالحة الأعمال الطيبة فإن الله ذكرنا بالجنة والنار في كثير من آيات القرآن ومنها هذه الآيات الكريمات التي سمعناها ونسأل الله سبحانه وتعالى أيمن يمن علينا وعليكم بالتوفيق والهداية والعمل الصالح والإخلاص لوجه الله عز وجل والثبات على الدين والسلامة من الفتن وشرها صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل ذكر قتادة رحمه الله كما في تفسير ابن كثير أن السماء اليوم خضراء ويوم القيامة تكون حمراء وكذلك ذكر فضيلتكم والذي نشاهده وهو مشتهر بين الناس أن السماء زرقاء سماوية كلون البحر فآمنوا التوضيح حفظكم الله هي خضراء مع الزرقة يجمع يجمع الوصفين نعم صلى الله عليكم الوالد يقول السائل هل يكون قول الله جل وعلا يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام مفسر لقوله تعالى فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان أي أن المجرمين لا يحتاجون السؤال عنهم بسبب وجود علامة عليهم نعم ف... هذا من المعاني هذا من معاني الآية <تصفيق> نعم أحسن الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل في قول الله جل وعلا ولمن خاف مقام ربه جنتان قال تعالى ونحشر المجرمين يومئذ زرقه يعرفون بزرقه ويعرفون بسيماهم من سواد الوجوه وزرقه العيون والعياذ بالله نعم أحسن الله إليكم سماحه الوالد يقول السائل في قول, في قول الله سبحانه وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان يقول هل الآية تدل على أن العبد المؤمن يكون له جنتان اثنتان كما ذكر ذلك السعدي في تفسيره قال حيث يقول جنة على ترك المنهيات وجنة على فعل الطاعات نعم قالوا هذا جنتان يعني جنة عن ترك المحرمات وجنة على فعل الطاعات وهذا نص الآية الكريمه لمن قام ربي جنة نعم صلى الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل يذكر بعض الناس أن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يقول بفناء النار والجنة فهل هذا النقل صحيح أم أنه افتراء عليه؟ يا إخواني لا تبحثوا عن الأقوال الشائنة تشغلوا أنفسكم بها اتركوها لا تبحثوها وتنشرونها ما كلف الله بهذا والإنسان بشر. يخطي ويصير فتبحثوا عن الأخطاء تشغلوا أنفسكم بها وبعض الناس يفعل هذا من باب الطعن على ابن القيم وعلى شيخ الإسلام بن تيمية من باب الطعن عليهم في هذا الخطأ اليسير ولم ينظروا إلى أعمالهم الجليلة وعلمهم الغزير وما من نفع الناس ما ينظرون إلى هذا ينظرون إلى الأخطاء البسيطة ويشهروها، لأنهم أعدى لأهل الخير فيلتمسون أخطاءه أعدى لشيخ الإسلام ابن تيميه وأعدى لابن القيم على أن ابن القيم لم يثبت عنه أنه قال هذا إنما حكاه حكاية ولم يذكره خياراً له هو الله اعلم إن الحاصل ما نبحث عن الأقوال الشاذة ونشغل الناس بها هؤلاء الذين يبحثون عنها عندهم من الأخطاء ما يغطي الجبال ولا نظروا إلى أخطائهم النظر إلى خطأ الإمام الجليل الذي نفع الله به وبعلمه والشاعر يقول ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفى المرء نبلا أن تعد معائبه نعم أحسن الله إليك وسماحة الوالد يقول السائل قال لي مدرس انت عند تفسير قوله تعالى يا معشر الجن والانس إن استطاعتم الآية قال لي إنه بعد بعتة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد إيش يقول في قال لي مدرس عند تفسير قوله تعالى يا معشر الجن والانس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان يقول قال لي مدرس إنه بعد بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم لم تعد الجن تستطيع الصعود إلى السماء للتصنط على علم الغيب فهل هذا صحيح؟ هذا صحيح لكن ليس هو المعني بالآية قالوا وأننا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا حرست السماء بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لكن ليس هذا هو معنى الآية إن هذا في يوم القيامة هذا يحصل في يوم القيامة لا في الدنيا نعم أحسن الله الوالد يقول السائل ما المراد بقوله تعالى فأنهن الياقوت والمرجان تشبيه تشبيه لهن بهذين الجوهرين النفيسين نعم والله جل وعلا يضرب الأمثال للناس ليقرب بها المعاني الغائبة عنهم فالامثال قسم من علوم القرآن الكريم ويضرب الله الأمثال للناس الله جل وعلا يضرب الأمثال للناس من أجل تقريب الأشياء الغائبة التي لا يعرفونها بالأشياء المشاهدة التي يعرفونها نعم أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل عند قوله تعالى فأنهن بيض مكنون قال في تفسير الجلالين إن لون الحور العين بيض كلون البيض نعم. يقول صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى كأنهن بيض مكنون قال في تفسير الجلالين إن لون الحور العين بيض, بيض أو بياض الكلويه صلى الله عليه يقول إن لون الحور العين بيض كلون بيض النعام وهو كلون كلون بيض النعام بيض النعام نعم ما, ما قيده الله ببيض النعام قال كانهن بيض مكنون ولا قيده ببيض النعم نعم نين جابه ببيض النعم هذا نعم أحسن عليكم إليكم الوالد يقول السائل استدلنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بقوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الإنس والجن والسؤال هو ما وجه الاستدلال على أن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث للجن في هذه الآية الأدلة من الأحاديث والقرآن أيضا وأنه كان قال سبحانه وتعالى قل اوحي الي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمننا به ولن نشرك بربنا أحدا ثم ذكروا ما يفعله قومهم من الشرك ومن تبرأوا من ذلك وقال تعالى وإصرفنا إليك نظرا من الجن تستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنستوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم هذا دليل على أن الرسل من, من الإنس وأن الجن تبع للإنس والرسل يكونون للإنس وللجن وهم من الإنس يا قومنا اجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجيركم من عذاب أليم ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين وجاء الجن إلى رسول الله, جاء الجن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطوه موعد أعطاهم موعداً اجتمعوا وذهب إليهم صلى الله عليه وسلم وبمكة فهو مبعوث إلى الجن والإنس إلى نعم أحسن الله إليكم سماحت الوالد يقول السائل ما المراد بقوله تعالى جنات عدن ما المراد بعدن الإقامة العدن الإقامة يقال عدن بالمكان إذا أقام فيه ثم يعادنا لأنها دائمة لا تفنى نعم صلى الله عليكم سمعت الوالد يقول السائل هل للمسلم في الجنه عدة زوجات ومن له اربع زوجات في الدنيا هل يكون له الاربع إذا كنا مؤمنات مسلمات نساء الدنيا المؤمنات يعدنا في يوم القيامه اجمل ما يكون. قال تعالى إنا ان انشانهن انشاء فجعلناهن ابكارا عربا اترابا لاصحاب اليمين فهن نساء الدنيا المؤمنات يعاد خلقهن اجمل ما يكون الدار الاخره وتخير المرأة إذا كان لها عده ازواج تعاقب عليها في الدنيا تخير بين تخير بينهم تختار احسن احسنهم نعم أحسن الله إليكم سمعت الوالد يقول السائل سمعت أن مهر الحور العين ثلاثون ختمة للقرآن فما صحة هذا القول الله أعلم مهر العور الحور العين العبادة والطاعة وقيام الليل صيام النهار والجهاد في سبيل الله ما هو ثلاثين ختمة بس هذا سهل لو أنه بحصل في الحور العين بثلاثين ختمة بس لا الأعمال الصالحة كلها نعم أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل في قو... عند قوله تعالى ولحم طير مما يشتهون يقول انتشر في الآونة الأخيرة أن هذه الآية فيها إشارة على أن الطيور ستنقرض بسبب انفلونزا الطيور بحيث إن الاشتهاء للطيور في الجنة يكون بعد انقطاعها وتشوق المؤمنين لها فتكون لهم جزاء في الجنة فما رأيكم في هذا القول؟ هذا من الخرابيط من القول على الله بغير علم ما أحد يقول هذا من أهل العلم إنما يقول هذا جه هالوى المتعالمون نعم عشاء الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل ما المراد بقوله تعالى لتستو على ظهوره ثم تذكر نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين المراد به المركوب من الفلك ومن الانعام التي يركبها الناس جعل لكم من الفلك والانعام ما تركبون لتستووا على ظهورهم ظهور الفلك وهي البواخر والدواب وكذلك الطائرات وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا لولا تسخير الله لهذه الكائنات ما استطعت ان تركبها ذللها لك انت اقوى ام الجمل اقوى منك انت اقوى او الجمل الجمل اقوى منك ولكن الله ذلله لك وصرت تركبه انت اقوى ام الباخره او السياره او الطائره انت لست بشيء لكن الله سخر لك هذه المركوبات ويسرها لك وذللها لك وسيرها بك والذي يسيركم في البر والبحر فهذا من آيات الله سبحانه وتعالى أنت تشكر الله على هذا إذا استويت عليها يعني ركبت على ظهورها لتستوى على ظهورها يعني تركب وتعلو الاستواء هو العلو فإذا علوت على ظهر المركوب فإنك تذكر نعمة الله تقول سبحان الذي سخر لنا هذا تنزيها له سبحانه وما كنا له مقرنين يعني لا لا نطيقه بحولنا وقوتنا لا نطيقه لكن الله سخره لنا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون تذكر ركوبك على هذه الأشياء ركوبك على النعش وإنا إلى ربنا لمنقربون تذكر إذا ركبت على السيارة ولا على الجمل ولا على الطائرة أو الباخرة تذكر ركوبك على النعش فتب إلى الله سبحانه وتعالى والشيء كما يقولون بالشيء يذكر نعم أحسن الله إليكم سماحت الوالد يقول السائل كلما ازددت معرفة بمعاني القرآن خاصة في حضور هذا الدرس ازددته طمئنانا وتعلقا بهذا القرآن العظيم فهل تنصحني بأن أحفظ القرآن مع قراءة تفسير معين لما أحفظ من الحزب اليومي لا شك فيها لأن هذا طيب تحفظ القرآن ولو على الأقل تحفظ الآيات الآيات الدرس قبل أن تحضر وإذا تابعت هذا الحزب فإنك تحصل على حفظ كبير من القرآن باذن الله نعم تقول تجمع بين الحفظ والفهم هل هو طريق التعلم الصحابه رضي الله عنهم يقولون ما كنا نتجاوز عشر ايات حتى نتعلم معانيهن والعمل بهن قال فتعلمنا العلم والعمل جميعا نعم صلى عليكم سمحت الوالد يقول السائل نشكو من قسوة في قلوبنا وعندما نسمع تفسير هذه الآيات ترق قلوبنا شيئا قليلا ولكن بمجرد فروجنا من المسجد نرجع إلى المعاصي فبماذا تنصحنا استوهروا الله الزوجان وجل وهذا الشيء ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم ذكر له باب أصحابه أنهم إذا حضروا عند الرسول صلى الله عليه وسلم حقت قلوبهم حتى كانهم يعاينون الجنه والنار بأعينهم فاذا خرجوا عافسوا النساء والاولاد وانشغلوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لو بقيتم على حالتكم وانتم عندي لصافحتكم الملائكه لو بقيتم على حالتكم عندي لصافحتكم الملائكه ولكن ساعة وساعة هامه صلى الله, إليك. الله إليكم وسلم الوالد يقول السائل هل الحور العين ينجبنا اولاد الله اعلم هذا محل خلاف والله اعلم اذا اردتم التفاصيل اراجعوا كتاب هذه الارواح الى بلاد الافراح للامام ابن القيم نعم احسن الله اليكم سعاده الوالد يقول السائل هل لكل مؤمن في الجنة إثنان وسبعين حورية أم أن هذا للمجاهدين في سبيل الله فقط الله أعلم الله أن هم لهم أزواج في الجنة أما عدد الأزواج الله أعلم حسن الله إليكم الوالد يقول السائل يقول الله جل وعلا واتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ويقول سبحانه ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا والسؤال حسن الله إليكم يقول هل من يكون في قلبه حقد أو حسد على أحد طلبة العلم يتحقق فيه كلام الله جل وعلا وما هي النصيحة التي توجهون بها حيال من يكون في قلبه شيء من ذلك لا شك أن الله جل وعلا أمر بمحبة أهل الإيمان وموالاتهم الأولين والآخرين خصوصا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا تكاملت المحبة تكامل الإيمان وإذا نقص شيء من المحبة نقص شيء من الإيمان نعم أحسن الله الوالد يقول السائل كيف أخلص في طلب العلم وهل إذا حفظت متنا ثم نسيته هل هذا يدل على عدم الإخلاص لا هذا يدل على الإهمال يكون الإنسان مخلصا لطلب العلم ثم ينشغل وينسى هذا يدل على الإهنال وعلا وأما كيف تكون مخلصا في طلب العلم هذا راجع اللي انت أحسن النية والقصد في طلب العلم واستعن بالله واساله أن يوفقك للإفلاس وصلاح النية نعم أحصل الله إليكم سماحت الوالد يقول السائل عصاة الموحدين هل تصلاهم النار من جميع الجهات مثل الكفار أم أنهم يعذبون عند النار بدون أن يدخلوها جاء في الحديث أنهم يتفحمون يخرجون من النار كالفحم وينقلوا ويلقون في نهر قالوا له نهر الحياة فتنبت أجسامهم فإذا تكاملوا أدخلهم الله الجنة نعم السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم هل تصلاه النار من جميع الجهات بعد تخفيف العذاب عنه أم أنه خارج النار وتحت قدميه جمرتان من النار هذا كما بالحديث يكون في ضحضاح من نار وفي أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه لا يرى أن أحدا أشد منه عذابا في النار وإنه لا عذابا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل هل في هذه الكلمة محذور شرعي وهي قول بعضهم بلعون إنك صادق أو قولهم والعون وهي معناها عندنا كيف الحال؟ إذا كان هذا حلف فإنه شرك أو كفر كما قال صلى الله عليه وسلم حلف بغير الله قد أشرك كفر أو أشرك. إذا كان هذا يقصد منه يقصد منه الحلف بمخلوق. فإنه محرم وشرك فعلى المسلم أن يترك هذا ولو كان الناس يستعملون لا تستعمله أنت نعم أحسن الله عليكم سمعت الوالد يقول السائل الذي حج وهو يصلي ثم انتكس بعد ذلك وترك الصلاة ثم تاب وعاد إلى إقامة الصلاة فهل يعتبر حجه الأولى هو حجة الإسلام الأحوة أنه يعيد الحج هو في الخلاف إذا تاب إلى الله أنه يبقى له عمله الذي قبل الردة أو لا أو لا يركع إليه يبطل إيه خلاف بين العلماء والأخوط أنه يعيد الحج نعم ليبرئ ذمته بيقيت نعم أحسن الله عليكم سماعة الوالد يقول السائل والدي سيعقد النكاح على امرأة وقد طلب مني الحضور وهذا الحضور مني يغضب والدتي ويجعلها حزينة وتبكي إذا حضرت فما توجيه فضيلتكم أقنع والدك وقل أنا محرج والدتي تغضب عليك والشهود كثيرون ولله الحمد اختار شهود غيرك أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل إذا لم يكن للإمام سكتات أثناء قراءته الجهرية يقول أحسن الله إليكم إذا لم يكن للإمام سكتات أثناء قراءته الجهرية ولم أستطع قراءة الفاتحة فهل أقرأ الفاتحة وهو يقرأ أم اسكت أنصت قال الله سبحانه وتعالى واذا قرئ القرآن استمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون هذه الآية نزلت في الصلاة عندما يقرأ الإمام فتنصت لقراءة الإمام وتكفيك قراءة الإمام والحمد لله نعم أحسى عليكم الوالد يقول السائل أحد الذين يرقون الناس يقول إنه يستعين بالجن المسلمين، فهل هذا جائز ويقول إن لديه فتوى في ذلك أما ان عنده فتوى في ذلك فلا أعلم أحد من أهل العلم المعتبرين ولا المتعالمين كثير لكن أهل العلم المعتبرين فلا يفتون بذلك ولا يجوز الاستعانة بالجن ومن الذي يدرك أنهم مسلمون ثم لو كانوا مسلمين ما الدليل على الاستعانه بالغائبين؟ والعالم الآخر الذي لا ترى ما الدليل على ذلك؟ نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل ما هو الشح المطاع والهوى المتبع وإعجاب كل ذي رأي برأيه ما يحتاج شوبيه الشح المطاع انه يتبع طمعه الدنيا يبيع دينه بعرض من الدنيا فإذا عرض له طمع فإنه يقدمه على دينه هذا الشح المطاع رغبته في المال حتى يحبها أكثر من محبة دينه والهوى المتبع كما تعلمون الهوى الذي يخالف الحق فإذا تعارض الحق مع هواك فالواجب أن تتبع الحق تترك هواك فإذا تبعت هواك وتركت الحق هذا هو الهوى المتبع الذي قال الله فيه ارايت من اتخذ الهه هواه افانت تكون عليه وكيلا ونعم شح مطاع وهو متبع واعجاب كل ذراي برايه الواجب ان الانسان يتهم رايه ولا يزكي نفسه ولا يظن انه هو المصيب وغيره مخطئون انما المصيب هو الذي يوافق الدليل سواء هو أو غيره هذا هو المصيب أما الذي يعجب برأيه ويأخذ ويصر عليه ولو خالف الدليل فهذا مذموم العياذ بالله نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل نهى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الثلاثة الذين قال أحدهم إني لأتزوج لا النساء يقول أحسن الله إليكم نهى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الثلاثة الذين قال أحدهم إني لا أتزوج النساء والثاني قال لا اكل اللحم والثالث قال أصوم ولا أفطر عن تركهم المباحات وذكر ابن تيميه رحمه الله أن المقربين هم الذين فعلوا الواجبات وتركوا المنهيات وتركوا بعض المباحات فمتى يكون ترك المباحات تقربا إلى الله تعالى ما قال ترك المباحات قال تركوا بعض, بعض المباحات إذا ترك بعض المباحات من باب الاحتياط هذا الطيب نعم أحسن الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل هناك من يقوم بتصوير فضيلتكم بكاميرا الجوال أثناء القاء الدرس فهل تأذنون له بالاحتفاظ بذلك لو أذنت له ما يأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يجوز له يصور في المسجد المساجد لا يصور فيها ولا يصور خارج المساجد فكيف بالمساجد عليه أن يتقي الله عز وجل يتجنب التصوير نعم أحسن الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما الحكم في التأمين على المركبات وما الفرق بينه وبين التأمين على الرخصة تأمين التجاري كله لا يجوز على النفس على المركبات على البضائع كله لا يجوز لأنه من أكل المال بالباطل ولا يجوز كله حرام التامين التجاري بجميع انواع حرام نعم أحسن الله سماحه الوالد يقول السائل ما حكم مواصله الصيام أكثر من يوم لا باس لكن ما يصوم الدهر كله ولا يفطر ابدا هذا لا يجوز لانه تشدد و حمل على النفس ما لا تطيقه ان كان ولا بد فصيام داود عليه السلام يصوم يوما ويفطر يوما وإذا صام أياما متتابعة فلا بأس على شرط أنه يفطر بعدها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى يقال لا يفطر وكان يفطر حتى يقال لا يصوم نعم أحسن الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل شخص عنده مال بلغ النصاب وحال عليه الحول فأراد أن يزكيه فقام شخص آخر بدفع الزكاة عنه بعد أخذ الإذن منه فهل يجزئ ذلك وتبرأ ذمة صاحب المال نعم تدخله النيابة هذا تدخله النيابة فإذا قام أحد وزكى عنه بإذنه جاهز ذلك نعم أصلا الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل يوجد هناك أشخاص بلغ بهم العمر عتية ولم يصلوا فماذا يقول سماحتكم لهم أن يتوبوا إلى الله قبل أن يموتوا يبادروا بالتوبة ليختم لهم بالتوبة ويلقوا الله عز وجل تائدين محافظين على الصلاة ومن تاب تاب الله عليه ولو كثرت ذنوبه التوبة تجب ما قبلها وباب التوبة مفتوح ولله الحمد ولا يقنطوا من رحمة الله قل يا عبادي الذين الذين أسرهوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له نعم أحسن الله عليكم سماعة الوالد تقول السائلة امرأة حاضت في وقت الصلاة أي بعد دخول الوقت هل يجب عليها قضاء الصلاة بعد طهرها؟ امرأة حاضت في وقت الصلاة تقول أي بعد دخول الوقت فهل يجب عليها قضاء الصلاة بعد طهرها؟ لا في أول الوقت لا إنما لو طهرت في آخر الوقت، لو طهرت في آخر وقت الصلاة الثانية، كالفجر، كآخر وقت العشاء، طهرت في آخر وقت العشاء قبيل طلوع الفجر، فإنها تصلي, تصلي المغرب والعشاء أو أو طهرت في آخر في آخر وقت العصر. قبل غروب الشمس فإنها تصلي الظهر والعصر نعم أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل رجل أراد العمرة وسافر على الطائرة وبعد أن لبس الإحرام ولكنه نام في الطائرة ولم يستيقظ إلا في جده فهل يحرم من جده عليه دم أم يرجع إلى الميقات مع, مع العلم أنه لا يستطيع الرجوع؟ يرجع ويحرم من الميقات وإنسانه شيء وإذا كان لا يستطيع الرجوع فيحرم من جدة ويكون عليه فدية بترك الميقات نعم أحس الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل ما رأيكم في نكاح المسيار؟ ما أعرف نكاح المسيار أنا. أعرف النكاح المعروف <تصفيق> نعم أحس الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم لعب البلوت؟ اللعب لا يجوز لأن لعب البلوت يشبه يشبه لعب القمار يشبه القمار فلا وأيضا يلهي ويأخذ الوقت ويخلق الإنسان مع السفهة يتجنب هذا الأمر نعم الله تعالى علم صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه